صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اولم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع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 يا قوم لكم المُلْكُ اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله فمن ينصرنا مِنْ بأس الله إن جا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 مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار